أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من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 لم يمسسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك وعلي هيّن ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهز إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فنقول واشربي وقري عينا فانكلي واشربي وقري عينا فانما تعيننا من البشر احد فقولي انني نزوت للرحمن صوما فقولي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 فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ قال إنني عبد الله. قال 117. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 118. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 119. 124. جبار شقيا والسلام علي يوم هولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم هولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي 124. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 125. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 12. وإذا من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 13. وإن الله ربي وربكم فعبدون the uh...